لولا أن تفنذون قالوا تَالَ الله إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَجَأَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون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 ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع ابويه على العرش وخر له سجدا وقال يا ابتي هذا تاويل رؤيا يا من قبل قد جعلها ربي حقا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ من بعد أن بيني وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِن هو العليم الحكيم